المهمشون مصطلح الهامشيون أو المهمشون هو من المصطلحات التي سادت في الثقافة الغربية خلال الربع الأخير من القرن العشرين ثم انتقل إلى لسان المثقفين العرب فتلقفوه واستسلموا لسحره فأنت حين تتحدث عن الهامشيين أو المهمشين يبدو لك أنك تدخل عالما يحتشد بكل ما هو غريب وعجيب فالكلمة توحي أن لهؤلاء عاداتهم وطقوسهم الخاصة في حياتهم اليومية وهو عالم مغلق على ذاته لا يريد أو لا يراد له الزوابان في المجتمع ومما زاد من سحر هذا المصطلح بعض التجسيدات الأدبية والفنية له وفي السينما على نحو خاص مثل الفيلمين اللي غسلافيين قابلت غجرا سعداء وحياة غاجري والفيلم الأمريكي الشاهد الذي يدور عن طائفة الأميش الذين لا يزالون يعيشون في أمريكا حتى اليوم حياة أسلافهم القادمين من أوروبا منذ قرنين من الزماني فضلاً عن العديد من الأفلام التي تتناول الأقليات العرقية أو الدينية أو حتى ذات الميول الجنسية غير الطبيعية. الغريب في الأمر أن السينما المصرية قررت أن تستورد هذا المصطلح لتطلقه على الفقراء. أو العاطلين أو ساكني الأحياء العشوائية وشاع في الكتابات الصحفية والنقدية استخدام هذا المصطلح دون تأمل معناه الحقيقي فإذا كان هؤلاء الفقراء يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع في سياق اقتصادي واجتماعي متداع فالأحرى أن نقول إنهم يمثلون المركز وليس الهامش لذلك فإن أزمتهم تعبر بشكل قوي عن أزمة المجتمع ككل وتناول حياتهم على الشاشة يمكن أن يكون تجسيدا للتناقضات الصارخة التي تبحث عن حل.